Bismillahi Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, Rahman, Rahman, rahim Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, في Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman,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 afelam jeroeïla ma bijn aydih m wa ma khalfahm mna al- s maï wa al- ar Inna sha nuxif bih m al- arb aw nusqut alayhim kisaf m Inna fi dzalik laayta l kull abdi m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 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قرى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السير سِيرُوا فِيهَا ليالي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وظلموا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كل مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صبار شَكُورٍ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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العدي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال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 ولو ترى إذ الظالمون منقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وأسرب الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في وما من قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ